بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواه مهربان سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بپاچو بگردية دي خواهدكات هر تيل آسمان كانول زويدايا وأو ظالي كاربزيا يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أي أوان كبروات هنا وبوتي أبي أيلا أن زاميندا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زور ما أي رق تري يا إخوة كقصب بلن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. براستي خا كساني شي خو جد ب كبيج ريزد زنجل لري خوادا عليت شي قايمي تسبيون.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 بو چی ازارم ددن لکات یک دا بی گومان دزانن کمن نر درا وی خوان بولای ایوا زکات گلا یاندا لهق خواج دلی ور جیران واخوارن مونی گلی لری در تسوناکات وا اذ قال عیسی بن یا بنی رسول الله الیکم مصدقا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 بێگومان من نێردراوی خام بۆ لای ئێوە ئەو توراتی کە لە پێش مندا هاتووە بەڕاستیدا ئەنێم و مجددەتان پێدەدەم بە پێغەمبەرێک کە دوای من دێو ناوی احمدا کە ئەو پێغەمبە بۆی هێنان چنددەانی شانەی نشانی و آشکرا وتیان ئەمە جادوویەکی ئاشکایە و من ئەڵ من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهد القوم الظالمين زا چه لو كساستم كارت ركد بدم خواه لكا تيگ كبو إسلام بانگ دكره وخواه رنموني گل يريدون لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دَأ نَوَرُنا تشي ديني خواب كجن نوب فوي دميان وخوارو نا تشي خوي تاودكات با بي با ورانيش بيانا خوجبي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحقيني يبهره على بینی كل ولو ک هە المشركونخوا ئەو ذااتەیە کە پێغمبی خۆی نردوە بڕێنمونی و عینێکی رااست و دروستەوە تا بەسر هەموو عینێکدا سرری بخات هەر سنده ها و بەشپ کرانش پێیان ناخۆش بێ أيها الذين آمنوا، هل أضلّكم على تجارة تنجكم من عذاب أليم؟ أي كسانك باورتان هناو آيبازر جانيك تان نشام بدم كرزجر تام بكاد لسزاشي برد لآزار. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بعض الكان يكاج أمياء باور بينن بخوا وبيغمبركي وتيب كوشن لريخوا دا بسامان خوتان اما تان باشترا با خودتان اگر ایو بزانن یغفر لکم ذنوبكم ویدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساکن طیبتا في جنات عدم ذالک الفوز العظیم او ساخوالا گناه کانتان خوشد بی ولا روشی دوائی دادتان خات با خاته کدزوجی آوی زور بجیریان دادروات و دتان خاطر خانو کوشتی زوری پاک و خۆشەوە لبهشتانی بەهەشتانی یده آمیس سرکوت نی جورا و آخرى تحبونها من الله و فتح قريب وبش المؤمنين وشته حەزی ترک حزیله دکن کبریتی یارمەتیدان لە خواوە، ورزقك الدنيا چنزيك قرتني شاري مكة وبما مجدبدب ايمان داران يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاري إلى الله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 ای ئەوانەی کە هنا و ببن بە متی درانی اینی خوا هر وعیسای کوی مريم و تی به هوری تایبت یکانی خوی چه بۆ متی خوا، هاوڕێکانی اخوا هوری کانی وتن ایم درانی دینی خواین این جادستگل لنوی اسرائیل باوریان هنا و دستگی چیج بی باور بون ای پشتیوانی ئەوانەمان من کرک باوریان هنا لبام بردج من بوا يسركوا تنو ظالبون